قابسون من رحمن لاخ قابسون من رحمن لاخ قابسون من فَلَمْ يَدْعُ لَإِلَٰهٍ ۖ فَلَمْ يَدْعُ لَإِلَٰهٍ قَامَتْ سُنٌّ مِنْ رُخْمَانِ لَاحَ قَامَتْ سُنٌّ فلم يدع لَإِلا أُجُوفَ فلم يدع لَإِلا أُفَلَم يدع لَإِلا أُفَوقَ البسيطة ما وضعَ ما كان مِلا دُر المصطفى ما كان ميلاد الرسول المصطفى ما كان ميلاد الرسول المصطفى الا الربيع الا الربيع I'm a ball.